بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر وننثى إن سعيكم لشتى فأما منع تَق وَصَدَّقَ بِالحُسنَا فَسَنُ يَسِْرُهُ للِيسْرَ وَأَمَّ مَ بَخِلَ وَسْتَنَ وَكَذَّبَ بِالحُْنَ وما يغني عنه وَمَا يُغْنِي عَنْهُ إِذَا تغدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم نارا تلوى لا يصطاها إلا لشق الذي كذب وتولى وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضي